أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Or they say, we send it away Felt it is the truth from andour قبلك لعلهم يهتدون. Allah الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام. ثم استوى عن العرش ما لكم من دونه من ولي. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر العمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم, في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون Bezos and glory of the Heaven of West diyorsun And the peace of gravity is building فاجعل نسله من سلاله من ماء نهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده im not تَشْكُرُونَ وَقَالُوا part I فِي like to لَفِي When we died on earth Are we بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ولك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ لَا كِسُورُ أُسِيمَ عَدَّ رَبِّهِمْ ولو ترى, ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا نعمل, نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول ولكن حق القول مني لأملا جهنم, جهنم من الجنة والناس يجمعين ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم, لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيناكم وذوقوا عذاب وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا ان وَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَهُمْ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما لهم أخفي لهم من قرط عين جزاء بما كانوا يعملون.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 فلهم جنة المؤان نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمؤاهم النار،, وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا, أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ وَقِيلَ لَهُم ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُلْتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ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 إنا من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ إِنَّ ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه يفصل بينهم يوم فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ فَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ من القرون، أ ولم يهذلهم كم أهلكنا من قبلهم، من قبلهم من القرون، من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات فلا يسمعون.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 Have they not seen that we will send the water to the land of the earth? Then we will bring it افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وتضرن إنهم الدكتور